منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم